عهدا قطعناه هناك من الحرم ان العهود عهودنا منذ القدم قطعناه هناك من الحرم منذ القدم وعلى الجهاد طريقنا نحو القمم لا نرتضي القيعان بالجبل الأشم وعلى الجهاد طريقنا نحو القمم لا نرتضي القيعان بالجبل الأشم وطريقنا نار وأشلاء ودم لا نتقي ولا نحيد ولا ندم وطريقنا نار وأشغاء ودم لا نتقيه ولا نحيد ولا ندم صوت المدافع في الدجاء أحلى نغم ودم الشهيد على الطريق لنا علم صوت المدافع في الدجاء أحلى نغم Wouden we الشهيد على الطريق لنا